وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا لِلْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَ فاتح مبين ام يقولون افترا قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم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 كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا مما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكم قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمته